فيه من رب العالمين ام يقولون افترا بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيها من ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنه مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهاده العزيز الرحيم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 إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خرُسُوا وسبحوا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم على المضاجع يدعون ربهم خوفه وطمعه ومن ما رزقناه ومن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 وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنادون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكون في مرية من لقائه وجعلنا هودا لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا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 وجزاؤهم بما صبروا جنته وحريرا متكئين فيها على الأراك لا يرون لا يرون فيها شمسه ولا زم هريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت خطوفها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 عليهم ثياب سودس خضروا واستبرقوا وحلوا أساوير من فضتهم وسقاهم وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا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 والظالمين اعد